111. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 112. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى 114. وأهديك إلى ربك فتخشى 115. فأراه الآية الكبرى 113. فكذب وعصى 114. ثم أدبر يسعى 115. فحشر فنادى 116. فقال أنا ربكم الأعلى 117. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 118. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء 113. بناها رفع سمكها فسواها 115. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها 111. والجبال أرساها 112. متاعا لكم ولأنعامكم 113. فإذا جاءت الطامة الكبرى 114. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 115. الجحيم لمن يرى